بسم الله الرحمن الرحيم الآداب الشرعية التي يجب على الإنسان أن يراعيها في الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى من هذه الأداب التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام الغسل ليوم الجمعة يقول عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم يعني على كل بارغ حديث متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل متفق عليه طبعا المقصود أن يغتسل يبدأ وقت الغتسال ببداية يوم الجمعة متى يبدأ يوم الجمعة يبدأ من بعد صلاة الفجر هذا بدأ يوم الجمعة ليلة الجمعة متى تبدأ مغرب يوم الخميس فممكن لو إنسان فرضا سيقض الفجر يوم الجمعة وعليه جنابة فاغتسل اغتسالا واحدا نوى أنه يرفع الجنابة ونوى أن غسل الجمعة جاز له ذلك طبعا الغسل مستحب ليس واجبا على الصحيح يعني <تصفيق> إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الأدب الثاني التجمل والتطيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد لا يفرق بين اثنين يعني لا يتخطى الرقاب يأتي في مكان ضيق ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى رواه البخاري شوف يا خيال الفضل هذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم وكذلك من الآداب وجوب الإنصات إلى الخطيبة الذي أشرت إليه وجدي أن بعض الناس ماذا يفعل؟ اللي يتلاهي بالسبحة إلي يتلاهي بالسجاد إلي يتلاهي بالجوال إلي يتلاهي بالوطف لذلك يجب الإنصات يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوتا رواه الإمام مسلم وكذلك يجب علينا أن نصلي المسجد قبل شوي وجدي في التقرير ما صليت تحيه المسجد صح ماذا فعل يا عصام أول ما دخل فرش سجادة و... فرش سجادة المفروض أنك صليت تحية المسجد النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فاليركع ركعتين ولا يتجوز فيهما ما معنى يتجوز فيهما يستعجل فيهما يستعجل, فيهما يستعجل فيهما يستعجل فيهما طبعا الناس الضار بيستعجلون من غير ما نقول لهم استعجلوا يعني وكذلك لما دخل سليك الغطفاني كما في صحيح مسلم وجل وجلس قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين قال لا قال قم فصلي ركعتين فيجب عليك حتى إذا دخلت والإمام يخطب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 يعني في جده تبدأ الصلاة من الساعة 12 وربع تقريبا؟ 12 وثلاث متى ينتهي عادة الخطبة من الصلاة والخطبة؟ في ناس وحدة في ناس لا ربع جميل يعني تقريبا أنا أقول نصف ساعة أن تكون الخطبتان مع الصلاة نصف ساعة إلى 35 دقيقة هذا يعتبر كافي وأنا أتكلم عن واقع واقعنا خطيب يعني إذا كانت الخطبة الأولى وصلت إلى عشرين دقيقة الخطبة الثانية خمس دقائق سبع دقائق ثم الصلاة تكون بعد ذلك يكون هذا ليس مطولا على الناس وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصار في الخطبة وتطويل الصلاة هذا بالنسبة لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته بمعنى أنه لا يعني أن الصلاة تكون أطول وقتا من الخطبة لا إنما أن تكون الصلاة فيها طول لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبته ربما قرأ بهم سورة قاف كاملة ثم يصلي بهم الركعتين ويقرأ في الأولى سبح وفي الثانية الغاشية فأكيد الخطبة ستكون أطول ليس كذلك ما هو بيقرأ صفحتين ونصف في الخطبة وفي الصلاة سيقرأ ما مجموعه صفحة أو صفحة وربع تقريبا فدل على أن الصلاة ستكون أقصر لكن المقصود أن الخطيب لا ينبغي أن يطيل طولا شديدا إلا في بعض المواضيع أحيانا التي تحتاج إلى تفصيل أما في غيرها فلا ينبغي أن يطيل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع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 وإذا رأيت تجارة أو لهوا فضلوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين اخي المسلم